بسم الله الرحمن الرحيم أت أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشكون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أذروا أنه لا إله إلا أن فاتقون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 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهدكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما لكم منه شراب و منه شجر فيه تصيمون يوم لكم به الزرع يوم بت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعلاف ومن كل الثمرات إن في ذلك ذلك لا آية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون وما ذر لكم في الأرض مختلفا ألبانه إن في ذلك لا آية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم انقريا وتستخرجوا منه حليتا تلبسونها وتران فلكا مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أَمْ يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم قُلْ وهم مستكبرون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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يُؤمرون، وقال الله لا تتخذوا إلهاين اثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماءات والأرض وله الدين واصبا أَفَعِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ويجعلون لما لا يعلمون نصبا مما رزقناهم تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّهُ وَهُوَ كَفِيرٌ يتمارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون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 هم الشیمپان.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 يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبارة نسقيكم مما في بقونه من بين فرط ودم اللبن ودم اللبن للشاربين.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 اثَر نِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ من مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَجَعَلَ رَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ورزقكم مِنَ الطيبات أَثَبَ الْبَاطِنِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ بِرِزْقٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ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 ولله غيب السماوات والأرض وما أمر ساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطير أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكه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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها, تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصبافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم ما خلق ظلاله وجعل لكم من الجبال أكناله وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البراء والمبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغء يعزكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله اللهم عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقبت غزلها من بعد قوة أنكثا من بعد قوة أنكثا تتخذون أي منكم دخرا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة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 ولا تسألن مما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء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 وإذا بدلنا آية ما كان آية الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مُفطر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليُثبت الذين آمنوا وَهُدَا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ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 بریه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 إنما حرم عليكم الميتة والذم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به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 أنفسهم يظلمون، ثم إن ربك الذين عملوا السوء أبجاهنة، ثم تابوا، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمّة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه.